حاتلا نبؤ أنهم من الجنة غرف تجري, تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجروا العاملين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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَفَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَكُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبِسُكُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ لا إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما فأحيا به الأرض فأحياه به الأرض من بعد موتها لا الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم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 والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله